وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهَ فِي السَّمَاوَاتِ إِبْرُوَجَوْا وَزَيَّنَاهَا لِمَاضِلِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ شِهَابُ مُبِينٍ والأرض مدّناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعل الله لكم فيها معايش وبللتم له برازقين وإمّن شيء إلا عندنا خزاؤه وما ننزله وما ننزله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 فسجن الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين